او بضلوع طقيت ضلوعي ضلوع طقيت ضلوعي وهذا جننني الكافي وهذا جننني الكافي يا حسين دمت بكي عيوني <تصفيق> <عزيزينا دمت> <تصفيق> <تصفيق> <عزينا دمت> <تصفيق> يا حسين دمت بكي عيوني يا حسين دمت بكي عيوني يا حسين دمت بكي عيوني بتلقاك السهره حبيبي تلقيني يا زينه بالما الطقيت ضلعي اي للعباس وحسين انا طقيت ضلعي اي للعباس وحسين ويا زينب تعرفي او يا زينب تعرفي يقطع شفو العين يقطع شفو العين يجيبوا له رمح وطعن بالعظام ومو بكفوف اريد الطم بدمه يجيبوا له رمح وطعن بالعظام Mubic foo pereida utumib damam Oulaj l-ahsien bil-sia fattbor l-ham Oulaj l-ahsien bil-sia fattbor l-ham Tetlekaaki zahra, chabiye Lakin, ya zineb, il-mabiyya Omadri, shlun, jay, temshy, ala, rijlaiya انا طفيت العيون المجنون ابن مجنون انا طفيت العيون المجنون ابن مجنون وخليهم يلوموني وخليهم يلوموني اي من لا ويغارون اي من لا ويغارون وين القبلان من الشوادي وللعباس ريدا نقيص وين القبلان من الشوادي و للعباس اريد انه يقصيد و مثلوا لو تعب ما يعرفي هيد و مثلوا لو تعب ما يعرفي هيد تتلقاك الزهرة حبيبي لكن يا زينب حي الهابي و مدري شلون جيت امشي على اباس والني وجرح جرح شديد على العباس والني وجرح جرح شديد يحرق القلب ويخلي يحرق القلب ويخلي والمصار سويت والمصار سويت على العباس خلي ايام عاشور وموش الراس حتى الجود منحور على العباس خلي ايام عاشور pomosh nas hatta el qalb manhou wajh mishaya yan shlon mazour titlaqaak el sahra habibi akini صوت المنشد حيدر الزبيدي كلام الشعر مصطفى الغرباوي الهندسه الصوتيه والتوزيع حيدر الخرساني البث الشبكي حيدر هاجر